Seytanı Rodi, İsmi Ya. وانتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل John. الله أعلم بما كانوا يكتمون وترى أو لا يمناهم رب بنيون ولا القضاء عن قولهم ريس وَقَالَ الَّذِي يَعُودُ يَقُولُ رَحِيمًا ada zi Oh. <laughs> لَ أََّ أَ الكِتَذِ آمَنُ وََدْ تَقَلَ صَنَ عُ سَنجّ ولو أنهم أقاموا Oh right. my Tecizat ve